السلام عليكم ورحمه الله على 70 رحمه احسان الى مدين ثم انرا باذن الله بعد قبل ان نكمل ما بداناه امتحان على اول عشر ايات السؤال الاول وضح معاني الكلمات الاتيه وضح معاني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 <تصفيق> ما عدد آيات سورة النور وهل هي مدنية او مكية الحمد لله ونحن بنقرأ في بقية الدرس إدهك ما تحركش السفايحة كده شوفي ده اللي. وهل هي مدنية او مكية وهل ثبت في طبل السورة شيء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 لماذا قدم الله تعالى الزانية على الزانية انا سأعرفكم إن شاء الله يعني هل هناك فائدة في درست ابن كثير ام لا لأن بعضها كان يقول إيه كان يقول يعني إحنا هنستفدي من ابن كثير أو درست ابن كثير فأنا هوريك هتستفدوا ألا لما اتذكر بعشر صفحات بعشر صفحات وامتحان سأكون بهذه الطريقة السؤال الرابع نعم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 مع الترجيح من خلال فهمك لكلام ابن كثير ان على ذلك الانتحانات ستركونا الكتاب والمحاضرة بس. الكلام اللي احنا نقوله في الدرس في الكتاب السؤال الخامس ابن كثير مصريد. اي لاني كان نجل لكم محاضرش اول ابن كثير مصريد. مصريد. مصريد. مصريد. يبقى انت تتسجل وتتفرغ في البيت مش هذا ملي السؤال الخامس ما المراد بالنكاح في قوله تعالى ما المراد بالنكاح في قوله تعالى الزان لا ينكح الا زانية او مشركة ما المراد بالنكاح في قوله تعالى الزان لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين السؤال السادس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 طب صح الحمد لله تكتبها يا حبه امال ايه الحمد أم أم لله يعني الحمد لله عدي اينا ما نذكروا حتى في شله مره قديمه تجد ان حديث عائشه في حديث الاف اربع صفحات صح. السؤال ده جاي ما سبب نزول ايه تذكر القصه بيتمها عشان حديث واحد حديث واحد ما لا اما هو ده ايه ما انا بقوله هو تحفظ الحديث مش موجود في الكثير مش ده سيب نزول وقد ده مش سيب نزول سيب نزول بس ممكن اذكر حديث في معنالها ليه تذكر معنال ايه وانت اعراج اما ايه بقى حيو جميل ما تحفظه اما انا بقى حديث تاني بقى ممكن مسلا لا اما ايش ده حاجة وده حاجة احنا بترس تفسير لا مش هيئة دول ولا مش دول ما هو مش بقى في ايه اللي بقى <تصفيق> سبب نزول ايات طب هي... اللي هي ايه عدد آيات اول كلمه في التفسير ايوه اطلعها كده اول كلمه ابن كثيره فهمت في النور يحتاج كده الايات والمكيه والمدنيه طب انا طرحها من طبعاته ان شاء الله السؤال هو التابع لماذا خص الرجل باللعنه لماذا خص الرجل باللعنه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 بالأدلة من الكتاب والسنة الجديدة هنا والآثار والآثار لكي تكون من الكتاب والسنة والآثار تسكين يعني أتمنى أن ألقى الأدلة والأدلة والأدلة من نقطة الحواياة ده نفقصاً هنا يعني مش نص نقطة حواياة يعني لا في حاجه بيقول لنا مثلا في مثلا ما تاخدش المساله الاولويه درجات السؤال الثاني 10 درجات السؤال الثالث عشر درجات السؤال الرابع 20 درجه الخامس 20 درجه <تصفيق> السادس 10 درجات السابع 5 درجات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 أي في وقت صلحي الحديبية أفقص الأمي قال نعم صلي أمكي فيجوه زول المرأة المسلمة أن تظهر بزينتها أمام المرأة من أهل الزنة لكن بشرط أن تأمن الفتنة قال وقول تعالى أومى ملكت أيمانهن قال ابن جرير يعني من نساء المشركين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 تظهر على رقيقها من الرجال والنفاء وما الدليل قال واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود بسنده عن آن السن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ثاطمة بعد قد وهبها قد وهبه لها قال وعلى ثاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها يعني الثوب قصير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 يقوله وانه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم اعتقدته ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية ايام صفين وكان من اشد الناف على علي بن ابي طالب رضي الله عنه طبعا الادمة هي باطن الجلب الذي يلي اللحم والبشرة ظاهرها والادنه بضم الهمزه يعني الصمره بضم الثين وتشديدها الأدمة انا هذه المره يعني ركيت بمفردات من الايات ان شاء الله مره قادمه هياتي بمفردات من الايات وبمفردات من كلام ابن كثير يعني مثلا ايه تأتي كلامنا جسيمة ممكن تكون كلمة إيه؟ غريبة فولا كيف ما معناه <تصفيق> نعم زي حندس طيب وهذا هو الأقرب أنه للمرأة أن تظهر على رقيقها وعبدها بزيناتها وقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال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 لا يدخلن عليكم فخبجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعه ليستطعم يدخل كل يوم ايه جمعه وعليكم السلام ورحمه ليستطعم اي يطلب الطعام فما معنى اذا أقبلت أقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بثمان ايوه طيب أيوة. وهذا واجب هو معنى جميل يعني اذا اقبلت مع الشيطان يعني لا لا. طبعا المخنف بكسر النون وتجوز المخنف المخنف والمخنف بكسر النون وفتحها وهو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته وكثيرا تجد خياط النساء يشابه النساء في كلامهن وقل من رايت منهم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 لازم تفهموه الكلام ده. يوم انتم قاعدين بتعملوا درسوا تصانم ضد قال اذا كان الطفل صغيرا لا يهم ذلك فلا فلبات بدخوله على النساء فاما إن كان مراهقا او قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدري ويفرق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 هم لا بيتنزل عليك هم لانه اا يفهم احوال النساء تكبر ب4 وتضرب يعني عشان كل حاجه المقصود اللي قبل ايوه قبله الانسان الذي لا ولا له لنساء لنساء في الاستدي والكند عمره ما ين يعني عادي لا يفرق اصلا بين الراجل والمراه هو الشخص ممكن ممكن يكون يعمل كده بس هو فمش فيه مش مش في ايه يعني انا ممكن مش حاجه مش يعني الاراد لكن هو يكون لا, لا هو يكون ايه, ايه ان الله عليكم غضن الطائف فعليك يا ابنتي غيدان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 وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة وفي رواية حتى بالسقط يعني إيه الليه... الذي يسقط من بطن المرأة قبل الولادة نعم <Xu>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 اه الحمد لله شيء جميل جدا بعد احنا بنقول لو ده اسمك لا هو يعني مروه اه زي بتاع التاريخ كده فقص بني من شرط أجمع رواية لكن رواية كنت ايه منصوش فيها على أحكام اللي عان ازاي النبي صرح ملاي عن بينهما اكتبها بقى خلاص نستدرج الى القادر ان انا واجه بالاسم ان ندور على قطور انا واجه لهم ايه ده ايه ده بالظبط ده ضد شبهه المتسير الذكري وضدها اخف وطاه عشان كده بعد كده ان شاء الله المره الثانيه يبقى الكتاب والمحاضر لنا بيقول انا قلت حاجه ماشي لا ورق ولا اي هم كان كلمه طيب بعد الامتحانات ما تتكلمش انا خمس اسابيع <تصفيق> <أوه. سمت عمد. تصفيق> بس انا اي 8 اي سنه مثلا مسجد ربنا وعليه ماها ممكن لا انت ممكن تعملها في هو زكري بن كثير و... أقل وطأ شوي اللعن أقل وطأ من الطاب طب ليه بقى ما يترتب على س Ouais وما يترتب على س Ouais هو ده وجه التقديم ده وتقديم ده يعني الرجل لو لا يعنت وما كانتش معا الحق يحصل والمرأة لو ما كانش مع لا يعنت وما كانتش معا الحق إلا يحصل يعني لو المرأة إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ رجل لعنها وآية لا ما حصلتش كلم ده إلا يتربط ان تخرج من بيتها من بيت زوجيها صح؟ فانا ده الغضب ما ما دي يا عم يا سماء انا كنت عندي في حاجه يومه انا كنت بقول كده انا كنت انا كنت كله في <تصفيق> النبل اربع مرات دي طب عشان تفتحوا شاء الله نقدر يبقى احنا قلنا ايه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 <تصفيق> نعم نفس المعنى وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء فقط هناك بعض العلماء عدل الاقوال ولم يرجح لكن الشوكاني رحمه الله هو الذي رجح هذا الايه القول والقرطبي ذكر الاقوال ذكر الايه الأقوال قال